بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إ ن إ ل ه ك م لواحدا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 ويغذفون موسوعه ن جانب كل د ح ر ل م ا ل ن ا ص ب إ ل ا إ للعلوم الاسلاميه ق ب ف ا ت ف م أشد خ ل ق اسماء الله الحسنى إنا خ موسوعه النابلسي ل ل ع ل و إن ذ الاسلاميه ا س م ا ن الله ا وعظاما إ ن ا ل موسوعه ب ع أو ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم و ن ق أ ن ت د ا خ ر و ن ن ف إ ل ا هي ز ج ر س ل ا ح د ة فإذا م ي ا والفصل الذي ك ن ت م به ب ت ك ذ و ن الذين احشر ل ظ م و ا ا و و أ ز ج ه م م و ا ك ا ن و ا ي ع ب د دون و ن من ا ل ل ه ف ه د و ه م إ ل ى ص ر ا ط س ل ي م و ق ف و ه م إنهم م س ؤ و ل و ن م ا ل ك م لا ت ن ا ب ل هم اليوم م س ت س للعلوم م و و ن أ ق ب ب ض ه م ع ى بعض ي ت س ل ن ن قالوا إ ك كنتم ن ن ت ت أ و ا عن ا ل ي ي م ن ق ا ل و ا ب ل ل م ت ي ه وما ك ا ن ل ن ا ع ل ي ك م من سلطان بل ك ن ت م ق و م ا ط ا غ ي ن علينا فحق قول ر ب ن ا ح ي ل ذ ا ئ ق و و ن ف أ غ ي ا ك م إنا كنا غ ا و ي ن ف إ ن ه م يومئذ في ا ل ع ذ ا ب مشتركون إ ي ك ذ ل ك ن ف ع ل ب ا ل م ج ت و ر م ي ن إنهم ك ا ن و ا ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء تعملون إلا الله ا ل ح س ن وهم م و س و ت ق ا ب ل ي ن ي ط ا ف عليهم ب ك أ س من م ع ي ل ل ة ل ل ش الاسلاميه في كأنهن بيض موسوعه ن النابلسي كان ل ل إنك ل م ن ا ل م ص د ق ي ن آه ا س ن ا و م ن ه ت ر ا ب س و ع ظ النابلسي م للعلوم ع الاسلاميه ق ا موسوعه النابلسي ن للعلوم و ن الاسلاميه ن اسماء الله و ى و ا ل ح ب ب م ع ذ ي ن إ ى هذا ل ه ا ل ف و ز العظيم لمثل ه ذ ا ف دعويه م م ل ل ل ا ا ع غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ع ل ن ا ا ه ف ن ة ل ل ل ن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 شركه الهدى ق ب ة ا م ن ذ ر ي ا ر ك ه دعويه غ ي نادانا ن و ح ي ه ذات مضمون و ن ن ج ي ا ه وأهله م ن ا ل ل ك ر ب ا ع ظ ي م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 ثم اغرقنا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن من شيعته لابراهيم إ ذ جاء ربه بقلب سليم إ ذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون آيف كم آلية فما ظنكم برب, برب العالمين فنظر ن ظ ر ة في النجوم فقال إ ن ي س ق ي ر فتولوا عنه مدبرين فراغ إ ل ى آ ل ه ت ه م فقال لا ت أ ك ل و ن مالكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ف ق ب ل و ا إ ل ي ه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ب ن و ا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم ا ل أ س ف ل ي ن وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي س ي ه د ي ه رب هب لي من الصالحين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 قال يا أ ب ت ف ع ل ما تؤمر ستجدني إن, ستجد ان شاء الله من الصابرين فلما أ س موسوعه النابلسي ج ب ي و ن د ي يا ن ا ه أن إ ر م ل د ع ل ق م الاسلاميه ر ؤ ي إنا ك ك نجزي ل ح س ن ن إن اسماء ل ل ب ا الله م ب ي ن إن الحسنى و شركه ا ظ ي م و ت ر ك ن ا ع ل ي ه ف ي ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م على إ ب ر ا ه ي م ش ر ن ا ه ب إ س ح ا نبيئا ق م ن ا ل ص الله ح ي ن وباركنا ع ي و ع ل ى إ س ح ا ذريتهما ق ه ومن م ح س ن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا لنفسه ل مبين ع ى ن ن ص ر ا ه فكانوهم وآتيناهما م م الكتاب الغالبين ا ل س ت د ي ي ن ن و ه ه ا م ا ل ص ر الله ط ا م م س ت وتركنا ق ي ع ي م ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م ع ن ى وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقين الله, الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون إلا, الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على آ ل ي ا س ي ن انا كذلك نجزي المحسنين إ ن ه من عبادنا المؤمنين و إ ن نوصل لمن المرسلين اذ نجيناه واغلىه اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن وانكم لتمرون عليهم مصبحين و ب ا ل ي ن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 لنبث في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من يقطير و أ ر س ل ن ا ه إ ل ى م ئ ة أ ل ف أ و يزيد ف آ م ن و ا ف س ت ع ن ا ه م ا ل ن ف ا س ت ف ت ي م ل ربك ا ل ب ن ا ت و ل و م ا ل ن ق ا ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ا ث و ه م ش ا ه د و ن أ ل ا إ ن ه م من إفكهم ل ا ي ق و ل و ن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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا, إلا من هو صالي الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون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 فتول عنهم حتى حين و أ ب ص ر ه م فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون